حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السائل يسأل عن الصلاة في التوسعة هل لها أجر الصلاة في المسجد القديم في هذا المسجد التوسعة لها حكم المسجد فالزيادة لها حكم المزيد والصلاة في التوسعة سواء هذه المبنية أو التوسعه التي هي مجرد محاطة بالسور هذه كلها داخلة, داخلة في المسجد ويتناولها ويشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام لأن الزيادة لها حكم المزيد ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين